لا تنجوا ن ق ع د و ا ب ت ح ت ه ا بسم الله الرحمن الرحيم لا إ ل ه إ ل ا الله هذه تهليه ال... وش اسمه سعود العبد الله ت ه ل ي ت ا ل ز و ا ج أ ه ل ا وسهلا عدد مهلها التافي وعداد ا ل أ ر و ا ح والنبت و ص و ن ه وعداد ر م ل ا يطير بدقها السافي وعداد ما بالقلم حرف يخطونه أ ح ل ى من الدر إ ذ ا جابارد صافي وخن وفخر من طيب يبيعونه ا تحيه مبلع روس ومن معه لافي والجار واقرابها واللي يحضرونه هذا سعود ولد الواصل الوافي نسل المعارس و ا ل ح ظ اللي يعرفونه عسل ه ن ا و ا ل س ع ا د ة لهم فرش والحافي وسرور من بينهم مع الزوجين م ق ر و ن ة هذين ا ل و ص ا ف وغطروف وغريافي واذا ابتسم كنا ضمدر الض... بسنونه حسن التهايه جميل وعقلها وافي حسن المال لها ض ي ف ة والنفس م م ن و ن ة وكم شاهد الحفل من ز ي ن ا ت ا لو صافي مبروك حفل حضربه كل م ا م و ن ة وتجلي همومه بلطف ومنطق وافي يدخل بعمر جديد و ترك دشطونه ة ش الأشغال دشطونة ط و يدخلوا وترك ن يعني جديد بعمر هذه الامر لله ما هي بخيار وعيافي ما دبر الرب خلقه ما يردونه هذه تحيه وتبريكن بهلافي ا ل ت ك ف ى ل شهره وما قلنا تعرفونه ص ل ا ة ربي عدد من حج والطافي على الذي سنته للخلق مسنونه يا عله منها المال ومنها العيال والله يكفيهم شر من ب و شر و الله يوفدهم الوفقه م ب ا ر ك الله يوفقهم و يكفيهم شر الحوادث و كل مسلم ي ك ف ه م شر ي ك ف ه م شر الحوادث و كل مسلم الله يوفقهم و يرزقهم بالذريته ا ل ص ا ل ح ة و ا ل ص ل ا ة على النبي تبيه ا خ ذ ه